وسواء عَلَيْهِمْ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 واضرر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا, فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم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 إِنَّ آمَنْتَ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِنَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إن كان إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون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 لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ, ومن أنفسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ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 كُمْ تُرْرحَمُون وَمَا تَأتِيهِم مِن آيَة مِن آياتَاتِ رَبِّهِم مِ ل كَُوا عَنْهَا مُعْرِضُين وَإِذَا قِيلَ لَهُم آافِقُ مَِّ رَجَقَكُمُ اللهَّهُ قَالَ الذيِنَ كَفَرُول الذيَّنَ آمَنُوا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 سَيَأْتِي وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَهْلُهُمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ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 من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق